جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين لا. الأخ يقول هل يشرع للمعتمر أن يقول اللهم اجعلها عمره لا رياء فيها ولا سمعة أم أن هذا خاص بالحج ذكرت هذا بالأمس ذكرت هذا بالأمس أن من حج أو اعتمر له أن يقول هذه لأ اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعه ومن حج من حج فحجه كما تعلمون على أو الحج ثلاثة أنساك تمتع والقران والإفراد والمتمتع يقول لبيك اللهم عمره والقارن يقول لبيك اللهم حجا وعمره والمفرد يقول لبيك اللهم حجا وكل هؤلاء المعتمر منهم والمفرد للحج والقارن بينهما يشرع له أن يقول هذه الكلمة اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا عمره اللهم اجعلها لا رياء فيه ولا سمعه أو يقول اللهم اجعلها عمرة لا رياء فيها ولا سمعه فلبس بأسنين الاتيان بها سواء في الاعتمار او في الحج نعم يقول حفظك الله ما هي الصفة التي يتضمنها اسم الله عز وجل الكبير الكبير الصفة التي يتضمنها هذا الاسم ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم ابن ابي حاتم رضي الله عنه لما كان عليه الصلاة والسلام يدعوه للإسلام قال يا عدي ما يفرك يعني ما الذي يجعلك تفر من الإسلام ولا تقبل عليه أيفرك أن يقال لا إله إلا الله وهل من إله غير الله يا عدي ما يفرك أيفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله وهل شيء أكبر من الله فاسمه سبحانه وتعالى الكبير يدل على أنه عز وجل أكبر منه يدل على أنه سبحانه وتعالى لا أكبر منه وهل شيء أكبر من الله كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام نعم أحسن الله إليك قول من أذنب ذنبا في ليل رمضان مثل النظر إلى النساء فهل هذا يفسد صومه بالنهار؟ هذا يضعف أجره وحظه ونصيبه من بركات شهر الصيام من بركات شهر الصيام وإذا ابتلي بشيء من ذلك عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك لأن مصيبة النظر الحرام لا تكون في وقت النظر فحسب بل أحيانا تبقى النظرة المحرمة في هاجس الإنسان وفي خاطره وقتا طويلا تتوارد على قلبه وتجول في خاطره وتحرك في قلبه معان سيئة فقد تكون النظرة لحظات لكن التوابع التي تتبع النظرة في التأثير على القلب وإدخال أنواع من الأمراض عليه قد تطول بالعبد قد تطول بالعبد وقد تكون نظرة مهلكة للإنسان غاية الهلاك فالنظرة التي بالليل قد تبقى توابعها في النهار قد تبقى توابعها في النهار وتستمر فتؤثر على الإنسان في ليله وفي نهاره في ليله وفي نهاره فبدل أن يكون في النهار منشغلا بذكر الله بدل أن يكون قلبه منشغلا بذكر الله يكون قلبه منشغلا بتلك النظرات الآثمة ولهذا يجب على الإنسان أن يصون شهره في لياليه وأيامه في لياليه وأيامه في الليالي جاء في الحديث أن لله سبحانه وتعالى منادي كل ليلة من ليالي رمضان يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر في رواية أمسك وهذا فيه دلالة على صيانة الليل من الآثام ومقارفة المعاصي والذنوب والنهار جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فالواجب على المسلم أن يصون شهره كله بلياليه وأيامه وأن يجاهد نفسه على حفظ الشهر وملئه بالخيرات والطاعات والعبادات وأنواع القربات والناس يتفاوتون في الخير قلة وكثرة وأيضا يتفاوتون في الشر وتجد من الناس من يكرمه الله سبحانه وتعالى أن جل همه في رمضان النظر في المصحف ويجد لذلك طعما ولذه وهناء ومن الناس من يفتح المصحف للحظة أو لدقائق أو صفحة أو صفحتين ويمل من المواصله مع القراءه ومن الناس لا يهتم بالقراء اصلا ونفسه تميل لأمور أخرى فعلى العبد أن يحاسب نفسه وأن يتفقد حاله وأن يغنم بركات هذا الشهر وأن لا يخرج الشهر هو محروم أن لا يخرج هذا الشهر وهو محروم من خيراته وبركاته نعم قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فكيف يتحقق هذان الشرطان يتحقق هذان الشرطان بالمجاهدة مجاهدة النفس على تحقيق الإيمان والاحتساب تحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى وبما أوجبه وفرضه سبحانه وتعالى على عباده واحتسابا أي للأجر والثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين وقد قال جل وعلا في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزيبه الصوم لي وأنا أجزيبه فيحتسب العبد أجر صيامه ثوابا عظيما واجرا جزيلا عند الله سبحانه وتعالى نعم يقول أحسن الله إليك ما معنى سبحان الله وبحمده هذه الكلمة جمع فيها بين التسبيح والتحميد جمع فيها بين التسبيح والتحميد سبحان الله وبحمده فجمع فيها بين تسبيح الله جل وعلا وتحميده والتسبيح معناه تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به وعن مماثلة المخلوقات والتحميد فيه الثناء على الله بإثبات الكمال له جل وعلا ولهذا فإن قول القائل سبحان الله والحمد لله او قوله سبحان الله وبحمده جمع في هذه الكلمة بين الاصلين اللذين يقوم عليهما توحيد الاسماء والصفات لان توحيد الاسماء والصفات يقوم على الاثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل والاثبات في الحمد والتنزيه في التسبيح فجمعت هذه الكلمة العظيمة على جمعت بين تنزيه الله جل وعلا وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى نعم يقول بارك الله فيك يا شيخ أنا طالب في مدرسة ومن قوانين هذه المدرسة حلق اللحية فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ وأنا محتاج إلى هذه الشهادة يقول عليه الصلاه والسلام خالفوا المجوس قصوا الشوارب واعفوا اللحى في روايه وفروا اللحى وفي روايه ارخض اللحى وفي روايه استلوا اللحى فاللحيه إعفاؤها واجب وحلقها حرام إعفاؤها واجب وحلقها حرام لا يجوز للمسلم ان يحلق لحيته وإذا كان من قوانين المدرسة التي ترغب في أخذ الشهادة منها حلق اللحية فلا خير في شهادة تبنى على هذه المخالفة ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه نعم أحسن الله إليك يقول كيف يكون التدبر والتمعن في الاسماء والصفات اسماء الله وصفاته التدبر لاسماء الله وصفاته يكون بفهمها على الجاده جاده اهل السنه والجماعه في الايمان باسماء الله وصفاته وامرارها كما جاءت واثباتها كما وردت وأفضل طريقة في ذلك الاستعانة بالقرآن فالقرآن يفسر بعضه بعضا والاستعانة بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهي فيشارح للقران ومبينه لمعانيه وقد مر معنا مثال على ذلك قريبا سأل سائل عن معنى اسم الله الكبير فوجدنا ما يساعد على ويعين على فهم هذا الاسم في قول النبي عليه الصلاة والسلام وهل شيء اكبر من الله فيستعين المسلم بالقرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وباقاويل الصحابة رضي الله عنهم الصحابة رضي الله عنهم ينقل عنهم نقول عظيمة وسديدة في شرح الأسماء الحسنة فيستفاد منها مثل قول عبد الله بن عباس وهم أن عظيم التفسير وجليله وجميله في معنى اسم الله في معنى اسم الله اسم الجلالة الله قال الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين فأشار رحمه الله إلى أن اسم الله عز وجل يدل على امرين امر يتعلق بالرب وهو الألوهية واتصافه سبحانه وتعالى بصفات الجلال والكمال والعظمة التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له ويذل والعبودية التي يفعل العبد الذي يقتضيه هذا الاسم ويستوجبه فالشاهد أن تدبر الأسماء الحسنى يكون بفهمها على الجادة ويستفيد من كتب أهل العلم في شرح أسماء الله الحسنى نعم يقول ما حكم الشرع في من خص وحدد يوم السابع والعشرين من رمضان لعمرته لا نعلم دليلا على مثل هذا التخصيص وإنما رمضان كله وقت فاضل للعمرة وقت فاضل للعمرة فلا يخصص وقت منه بدون مخصص من بدون مخصص وارد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نعم هل يجوز لي أن أعتمر وأنا علي يدين الواجب على من كان عليه دين أن يسدد الدين الذي عليه قبل أن يحج ويعتمر والمال الذي أعده للعمرة أو للحج يسدد به الدين الذي عليه يسدد به الدين الذي عليه هذا, هذا الذي يجب عليه ومن كان عليه دين وحج حجه صحيح إذا جاء بشروطه وأركانه وواجباته لا يكون حجه باطلا او فاسدا لكن الواجب عليه أن يسدد الدين والمال الذي يريد أن يدفع للحج أو يدفع للعمرة يسدد به الدين الذي عليه وإن كان لا يستوفيه كله يسقط به بعض الدين الذي عليه والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فبدل أن يدفع هذا المال في الحج والعمرة يدفعه سدادا لدينه وإذا كان ليس عنده مال ليحج فالحج إنما هو واجب في حق المستطيع ولهذا من الفقه في هذا الباب الذي يغفل عن كثير من الناس أنه إذا وجد عنده مال ونازعته بين نفسه بين أن يسدد الدين الذي عليه أو يحج يقدم بعضهم الحج وهذا من الخطأ سدد به الدين الذي عليك سدد به الدين الذي عليك وإذا لم يبق عندك بعد ذلك مال تحج به فأنت لست مستطيع وليس الحج واجبا عليك لأن الحج إنما هو واجب على المستطيع ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين